بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع أعضاء وعضوات منتدى أخوي محمد الصبحان أهلا وسهلا فيكم صراحة في البداية أشكركم وأشكر في الأول والأخير يعني أخوي محمد الصبحان وأشكركم أيضا جميع الأعضاء والعضوات زي ما ذكرت في الأول على هذا اللقاء وعلى هذه الدعوة اللطيفة من منكم للمنتدى لي أنا أخوكم غيث الراشد صراحة أشكركم على الأسئلة اللي ما شاء الله تبارك الله يعني ما في سؤال ما خليته يعني لو أني مذاكر سنة ما أدري وش بسوي عاد وش لون بحل لكن من عيوني الثنتين تامروني أمر طبعا في البداية كمان أحب اعتذر انا التأخير يعني اني التسجيل ما نزل بدري فسامحوني لكن هذا أنا سويت قدر المستطاع عشان أجاوبكم بإذن الله طبعا الأسئلة والله قريتها مرة واحدة وهذه ثاني مرة أقرأها معكم الآن وراح أجاوبكم بإذن الله على الكم اللي أستطيع إني أجاوب عليه من هذه الأسئلة أنا ما بـ في البداية أحسسكم إنه أنتم في محاضرة أو شيء معين لكن حيكون إن شاء الله نخلي جوانا لطيف شوية واعذروني طبعا أكيد في من اللي يكبرني سنن وفي من اللي يصورني سنن وفي اللي مثلي في العمر من اللي كتبوا الأسئلة وأكيد من اللي راح يسمعوا الأجوبة للأسئلة فحنخلي زي ما يقولون البساط أحمدي وبسم الله أنا راح أبدأ لكم بإذن الله مع أول سؤال أو أول الأعضاء اللي هي نوض أو نوذ سؤالها أسئلة للأخ غيث ما هي طموحاتك طبعا طموحاتي إن شاء الله تكون عالية جدا أول طموحاتي اللي أنا بسعى فيها الآن اللي هو إني أكمل دراستي وبعدين إن شاء الله ربنا يكتب لي فيه الخير السؤال الثاني هل عملك في قناة بداية كمذيع حقق لك حقق لك ما كنت تريد من الإعلام الحمد لله نشكر الله ونحمد فضله يعني ما أعتقد أنه حقق لي الشيء اللي أنا كان في جعبتي أني أنا أسويه إن شاء الله رح أبذل قدر المستطاع أني أحاول أني أطور من هذا التقديم من خلال الإعلام أو أي شيء ينفع إخواننا دائما من خلال شاشة بداية أو غيرها ما هي البرامج التي تتمنى أن تقوم بتقديمها؟ البرامج اللي أتمنى أن يقوم بتقديمها. صراحة أنا عملت يعني برامج تخص النساء اللي هو مطبخ الجمهور وشيء زي كذا وأيضاً برنامج أنا تب توب وبرنامج مسابقات مينيا كلها. قبل شاركت في برنامج ولدي في الأيام الأخيرة من البرنامج. البرامج اللي أحب أقدمها. زي برنامج آه برنامج آه واقعي آه حواري أو أقصد برنامج حواري أو برنامج وثائقي يعني هذا اللي يخطرني حاليا يعني وإن شاء الله يعني نتمنى إنه نقدم قدر المستطاع الشيء اللي يعجبكم همسة شروق الأخت همسة شروق تسأل وإيش أكثر لون تحبه وإيش أكثر لون أحبه طبعا الألوان كثيرة طبعا اللون الأزرق الأزرق الفاتح يعني السماوي البحري الأشياء هذه هذه من الألوان الجميلة اللي أنا أحبها دائماً الأخت نوف تسأل ما هي تطلعاتك المستقبلية طبعا زي ما ذكرت في الأول اللي هو أول شيء أفكر فيه حاليا اللي هو إكمال أه الدراسة أه من خلال عملك أصعب المواقف التي مرت بك من خلال عملي أصعب المواقف يعني والله ما يخطرني شيء الآن إذا قصدك على مواقف صعبة يعني وقت البرنامج أو من خلال العمل من خلال العمل يعني مرينا بأشياء كثير صعبة اللي هو يعني أول شيء أنه إحنا رح نوقف آه أمام آه الملايين من من المشاهدين يعني قبل أطلع على الشاشة فحط هذا الشيء في بالي إنه أحاول قدر المستطاع إني ما أسوي شيء غلط يتعلمونه الناس مني أسوي الشيء الصح يعني أصعب المواقف إذا قد مر علي موقف صعب يعني في برنامج معين ما يخطرني حاليا بس ممكن والله ما يخطرني حاليا إذا فكرت راح أو أوضح لكم من خلال اللقاء موقف مؤثر لن تنساه من خلال عملك وأثناء تواجدك في بيت العطار طبعا أثناء تواجدي في بيت العطار أكيد دائما يعني كل يوم جمعة كان في ظهور لشخصين من الإخوان اللي كانوا معانا في بيت العطار إخواني اللي كانوا معايا فهذا شيء مؤثر صراحة يعني ولن أنسى يعني كل برايم أو كل وقت خروج اثنين من الزملاء فهذا شيء مؤثر جدا يعني من خلال العمل من خلال العمل والله ما يذكرني تقريبا في موقف مؤثر من خلال الـ الـ العمل إذا انا إذا كان من خلال العمل في القناة بصفة عامة أو من خلال برنامج انا السؤال موضح لكن إذا كان من خلال العمل فهو فقدان أحد فريق بداية يعني كان من أحد الموظفين في القناة أخونا راشد الله يرحمه يسكن مثواه الجنة يعني شاب خلوق جدا صغير في العمر يعني تقريبا كان عمره 27 سنة تقريبا أو 28 سنة كان متزوج وعنده بنت يعني شاب جدا خلوق فكانت يعني فاجعة لنا لجميع يعني إخواننا اللي في بداية يعني كانت فاجعة كبيرة جدا ومؤثرة علينا كلنا يعني يوم سمعنا بخبر وفاته مع أنه قبلها يوم تقريبا أو يومين كان معانا وكان ما في أي حاجة سبحان الله يعني قدرة قادر الله يرحمه يسكن مثواه الجنة ويجعله من الأبرار الصالحين إن شاء الله صورة خانها البرواز الأخت صورة خانها البرواز تسألني هنا تقول بما أنك قدمت في قناة بداية يليت تحكي لنا تجربتك في هذه القناة الرائعة وهل هناك برامج سوف تقدمها في رمضان إن شاء الله طبعا في رمضان الحد الآن ما عندي علم صراحة بس بإذن الله إذا في شيء إن شاء الله رح يعجبكم طبعا تجربتي في قناة بداية تجربة جميلة ورائعة جدا آه آه جميلة ورائعة ما فيها أي شيء بالعكس استمتعت أنا من هذه التجربة استفدت الشيء الكثير الكثير الكثير بانه أنا الحمد لله يعني هذا الشيء موهبة من الله ما أقول إنه أنا يعني درست وتعلمت وشتهد يعني الحمد لله بموهبة من الله وتقبل الناس لي وهذا شيء يعني يزيدني شرف يعني في الناس اللي حبت غيث الراشد وأنا والله صراحة سعيد فيهم كلهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى وبعد دعوة الوالدين هم الناس اللي يعني كانوا مع غيث الراشد يعني بعد الله وبعد دعوة الوالدين طبعا الواثق بالله تسأل تقول بصراحة وبدون جاملة أكيد ما راح أجامل ماذا أضاف لك ماذا أضافت لك مشاركتك في بيت العطار يعني بعد ما انتهت صراحة بعد ما انتهت يعني سؤالك جميل محدد يعني بعد ما انتهت مشاركتك في بيت العطار ماذا اضافت لك اضافت لي أكيد الشيء الكثير الكثير الكثير يعني أقلها اللي هو التواصل مع إخواني يعني اللي كانوا معايا ومعرفة ناس ومعرفة الرجال تجارة هذا مثل معروف إنه معرفة الرجال تجارة وأنا من الناس اللي وفي مثل يقول لك خذ لك في كل بلد صاحب فالحمد لله يعني هذا شيء جميل إن تعرفت على الشباب اللي مهما كان قصتهم وأفكارهم ويعني ال القصة نفسها اللي عشناها في بيت العطار والأيام الجميلة هذه الله إذا ربي كتب لي عمر إن شاء الله ورزقني بأطفال رح أحكيهم هذه الأيام إن شاء الله ما تروح من بالي بإذن الله لأنها أيام جدا جميلة غير كذا تواصلي بالمشايخ والناس اللي كانوا متواصلين معنا في البرنامج وزارونا تعرفنا على ناس يعني جميع الناس تتمنى اللقاء يعني فيهم لو ساعة يعني فاحنا التقينا معاهم وجلسنا معاهم وأكلنا معاهم وشربنا معاهم وتسيرنا متواصلين معهم بعد هذا البرنامج يعني وهذا شيء جميل جدا يعني وغير كذا ما زال في يعني المجال اللي أنا فيه حاليا يخلي الشخص يتواصل بناس كثير يعني الناس اللي بتابعهم يتمن يتمنوا إنهم يتواصلوا معهم وإحنا يزيدنا شرف معرفتهم كثير تكون بقناة بداية كم فترة تغيب عن الأهل وهل أنت مرتاح بعملك الحمد لله مرتاح بعملي طبعا أكيد أغيب فترة يعني طويلة عن أهلي أحيانا وأرجع ألقاهم بعد فترة وفترة وما تكون الفترات يعني اللي ألقاهم فيها طويلة بس أنا يكفيني رضا الوالدين دام الوالد والوالدة يدعو لي ويقولوا لي الله يوفقك في عملك وهذا شيء اختاروا لك رب العالمين وانت اخترته يعني واقنعك هذا الشيء ومدام انت راضي ومرتاح احنا اكيد راضين ومرتاحين وهذا الشيء اللي يسعدني دائما في والديني الله يطول في عمارهم قولوا امين ما رأيك بدولة الكويت وعمرك زرتها طبعا الـ الـ الـ اخت العضوة من الكويت اذا كانت من الكويت فانا اقول والله النعم فيك والنعم في اهل الكويت كلهم والنعم في الكويت نفسها صراحة اكيد دولة الكويت طبعا دولة جميلة ومجاورة وشقيقة وكلنا إخوان فأتمنى أتمنى أتمنى أتمنى يعني أول دولة خليجية أزورها بعد ما أطلع من السعودية اللي هي الكويت يعني صراحة وعلى طار الكويت يعني أنا كنت بكلم أحد زملائي في التليفون زملاء أيام دراسة أخوي عبد الله أبو صايل فكنت بكلمه بالتليفون وكيف حالك طيب قبل تقريبا أسبوع أسبوعين تقريبا فقل له وينك؟ قال لي والله أنا توني يعني داخل من تقريبا توني داخل الخفجي جاي من الكويت قلت ما شاء الله قال يعني طلعت أتمشى في الكويت خلصت اختبارات وطلعت أتمشى فوقتها لزمت عليه قلت أجل أنت دليلي إن شاء الله لما أروح الكويت أنت اللي راح تدلني في كل شيء هناك بلغ سلامي للوالدة ربي يحفظها الله يعطيك العافية أختي الفاضلة إن شاء الله يوصل سلمان الغامدي يقول أول شيء أهنيك على أخلاقك يعطيك العافية أسئلتي تخصصك الدراسي وهل لديك رغبة في إكمال دراستك أول طموحاتي أكثر داعية يؤثر فيك طبعا الدعاء كثر يعني أكثر داعية والله السؤال فاجأني يعني بس في دعات كثير يعني بيأثرون يعني كالشيخ أحمد العجمي أخوي عبدالله بنعمة الله يطول في عمره إن شاء الله ويديمه لأهله وطبعا أهل أكيد فرحانين بزواجه اللي كان قبل فترة أكثر كاتب تقرأ له أكثر كاتب صراحة أنا ما لي كاتب معين أقرأ له أنا الشيء الجميل أقرأ صراحة ما أنا محدد نفسي اللي كاتب معين أنا الشيء الجميل صراحة أقرأ دائما الأخت نوتي تقول مشكور السلام عليكم أهلا وسعلا فيك أسئلتي هي قناة بداية ما هي بالنسبة لك؟ طبعا قناتي الأولى اللي أشكر الله من بعدها أني تميزت من خلالها وهذا مو قولي قول الناس اللي يتابعوني وهذا كلامك اللي انتو كاتبينه هل أنت مرتاح في البعد عن البلد لكي تقدم البرامج؟ صراحة السؤال جميل يعني اكيد يعني, يعني اي شخص يعني حيكون بعيد عن بلده وعن اهله وعن ناسه يعني حيكون متوحش لهذه الشيء انا ما اقول انه انا في الغربة لا بالعكس انا في بلدي الثاني اللي هي القاهرة مصر صراحة لي اخوان واصحاب وحبايب واشقاف هذا البلد العزيز يعني اولهم اخوي اسلام وخوي محمد قاسم وخوي احمد زايد اللي كانوا معانا في برنامج بيت العطار وأيضا أخونا محمد قطب اللي كان برنامج زد رصيدك ومحمد عيد وغيرهم من الأخوان اللي اثقيت فيهم في هذه البلد الجميلة من ناحية في تقديم البرامج أكيد يعني إن شاء الله مرتاح وهذا الشيء بعد الله سبحانه وتعالى لكم أنتو أخوان المشاهدين يعني والمستمعين في هذه البرامج الأخ عادي يا جرح يقول أنا سؤالي مو شخصي ولا متعلق بالنت ولا القناة أنا سؤالي لو جلست مع الرسول دقيقة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لو جلست مع الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقة وش راح تسوي ولا وش راح تقوله يعني ما عدريش اقول لك يا خوي يعني اردت لك على هذا السؤال يعني انا يكفيني اني مثلا اني جلست مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يكفي يعني لو كانت دقيقة او لو كانت كمان دقيقة الدقيقة ما تكفي يعني, يعني, يعني بالعكس السنين قرون يعني على قد ما يكتب لنا ربنا من عمر يعني بس ايش راح تقول ما يعني ما راح سؤال مفاجئ وما راح افتكل لك يعني اي شيء يعني ولا راح يعني سؤال صعب اللهم اجمعنا معه في حوضه الكريم قوله امين بس الاخت همم تسأل تقول اولا انت ترى حال أمة الاسلام الان وما تمر به من ازمات هل فكرت ماذا ستقدم لها وما اول الخطوات من وجهة نظرك طبعا اكيد حال أمة الاسلام حال يرثى له من اللي احنا نشوفه لكن الحمد لله الإسلام ما زال بخير الحمد لله وهذا الشيء اللي نفخر فيه ما تمر به من أزمات هل فكرت ماذا ستقدم لها يعني قدر المستطاع لو عندي شيء حقدر أسويه ما رح أتراجع ولا رح أتردد أول الخطوات أول شيء يعني يكون أمامي أقدر أبدل وأسويه رح أسويه يعني أنا ما راح أتردد في أي شيء أوجه لك سؤال وأنت من أحفاد الأبرار وسلالة الأخيار رزاك الله خير الصحابة الكرام يعطيك العافية ومن الشباب الذين طالما نهضت أمم على أكتافهم يعطيك العافية ما ردت فعلك تجاه هذا السكوت من العرب اليوم وفلسطين هناك تستغيث وتصرخ ما راح أزيد يعني صراحة على كلام مشايختنا و سعدتنا يعني اللي موجودين يعني احنا الان انا ما بيدي الا الدعاء يعني لهم والدعم القدر المستطاع يعني واذا بيدي شيء ما رح اقصر صراحة في اي حاجة زي ما ذكرت من قبل اشكرك اختي على الاسئلة اخونا ابو عواد خلك معاي دقيقة شرب ماي بس عشان نشف ريقي شوي خلوكم معاي كلنا مع بعض ابو عواد طبعًا بتقولون وش فيك يا غيث مستعجل في اللقاء طبعا أنا ماني مستعجل أنا بحاول قد ما أقدر إني أغطي الحدث زي ما يقولون إني أجاب على جميع الأسئلة وما أخلي ولا سؤال وما أزعل ولا أي أحد صراحة لكن قدر المستطاع رح أجوب على الأسئلة طبعا ولا رح يعني أنا تقولون مستعجل أنا ماني مستعجل أنا بس عشان أحاول ألحق الأسئلة هذه كلها. أبو عواد يسأل حياك الله يعطيك العافية أبو عواد نبي رد لهذه الكلمات التفاؤل آه التفاؤل آه يعني ما نعرف يشي يقول لك أخوي أبو عواد بس التفاؤل يعني حكمة شيء جميل الصدق أجمل ما في الحياة يعني المحبة أبو المحبة في الله دوما لكم يعني إخواني المحبة أروع ما يكون بين الزوج وزوجته يعني الحزن الله لا يجيب الحزن صراحة على أصعب المواقف يكون دائما الصداقة أجمل ما في الحياة الصداقة إذا كانت واضحة وصريحة في كل شيء الوحدة الوحدة آه... هذا نادي عندنا في مكة لون أحمر وبياض. <تصفيق> الوحدة الوحدة آه... ما أعرف شرط لك على هذا الشيء أو على هذه الكلمة بس الوحدة عشتها أنا قبل فترة يعني مع آه... بحكم عملي كنت متنقل بين آه... مكان ومكان دائما الماضي آه... الماضي آه... أحلى أيام عشتها. صراحة المستقبل نتمنى فيه الخير ان شاء الله الفراق شيء صعب جدا الدموع اذا كانت صادقة بداية يعني الدموع اذا كانت صادقة يعني على شيء مؤثر وعلى شيء يستاهل بداية قناة قناة يعني ابتديت من خلالها يعني وهي القناة اللي قدمتني للناس وما أنكر فضل هذه القناة وفضل اللي قائمين علي عليها وعلى رأسهم أبو نايف استاذ أبو نايف أستاذ خالد العجمي عبد العزيز العريفي وأيضا الأخوان اللي ساهموا ودعموا على أني أكون أحد أعضاء فريق بداية أهلك هم اللي بعد الله سبحانه وتعالى اللي هم أهلي أمك القلب الكبير القلب الحنون أيضا والدي كمان إذا ما ذكرته ونسيت تذكره أنا أذكره أقول أيضا والدي القلب الكبير والقلب الحنون وبعد الله سبحانه وتعالى لولا الله ثم دعاء والدي لي ما كان شفتوني في هذا المكان أو شفتوني من خلال شاشة قناة بداية ما قول أنا بذلت وسويت واجتهت لا أنا اللي كان بيدي سويته لكن الشيء الأول والأخير دعوة والديني والله يديمهم لي إن شاء الله عمين من, من أقرب شخص لديك أقرب شخص لدي من خلال الغربة هنا اللي أنا فيها طبعا مو غربة من خلال المكان اللي أنا فيه طبعا أكيد أخوي محمد سبحان بس أخوي محمد صبحان أقرب شخص في كذا شخص بس الأقربون دائما يعني أخ وصديق وزميل يعني رب أخلك لم تلده أمك الصدق اللي قال هذا المثل أخوي محمد الأحمد القاسم أخوي محمد من القصيم بس مواليد مكة وسكان مكة عايشين في مكة وزميل دراسة سابق وهو اللي ما زالت الصلاة أو العلاقة مرتبطة معه لحد الآن يعني الله يديمها إن شاء الله طبعا على فكرة كمان قبل فترة زارني هو والعائلته الكريمة زاروني هنا في القاهرة وأشكرهم على هذه الزيارة الجميلة شخصية لا تنساها شخصية لا أنساها صراحة شخصية الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبدالعزيز ابن باز بحكم أنه منزله كان قريب يعني في الحي المجاور من الحي اللي أنا ساكن فيه في مكة والمسجد أيضا قريب مننا مسجد بن باز في العزيزية أو الششة يعني الشيخ عبدالعزيز بن باز شخصية لا أنساها أبدا أبدا يعني قبل لا يكون المسجد هذا اللي هو مسجد الشيخ بن باز كان في مسجد في الحي اللي إحنا فيه اللي أنا ساكن فيه كان وقت صلاة الجمعة كان يجي يصلي أحياناً في المسجد فكنت أشوف جميع الجنسيات يعني من جميع الجنسيات يتوافدون عند هذا الشيخ ويجتمعون حوله في المسجد وقتها يعني أنا ما أنكر هذا الشيء كنت صغير في السن بس كنت صراحة أستغرب يعني لهذا العلامة رحمة الله عليه وأسكنه في سيح جناته أيضا ما أنكر يعني والله الحمد يعني يوم سمعت عن وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ويوم صلينا عليه في المسجد الحرام وقتها الوالدة الله يطول في عمره يوم صحتني وقالت لي الشيخ عبد العزيز بن باز توفى فقمت ولبست ورحت وحضرت العزاء ولله الحمد وأشكر الله أني خلاني أمشي في صفوف من كبار الناس يعني في علم الدين والشريعة و يعني ما عارف إيش أوصف لكم يعني هذه شخصية جدا لن أنساها لن أنساها لن أنساها يعني طبعا يعني أشكر الله أنه كان يعني أنه كنت يعني من أشكر الله إني كنت من سكان مكة وكنت من المقربين للمساجد اللي يجتمع فيها هذا الشيخ رحمة الله عليه أكثر شيء يعصبك أكثر شيء يعصبني لما يكون لما أشوف شخص يغلط وفي شخص اللي يقدر يصحح له هذا الغلط وما يصحح له إياه وأكيد أنتم فاهمين هذا الشيء إذا كان شخص يعمل غلط وموجود الشخص اللي صحح له هذا الغلط وما وما ما له الغلط فهذا الشيء يعصبني في نفس الوقت يزععني ويعصبني يعني ليش هذا الشيء يصير أمام عينك وما تصححه صفة تكرهها بنفسك صفة أكرهها بنفسي يمكن تضحكون لو أقول لكم يعني صراحة يقول النوم سلطان وأنا صراحة أحبه نعم يعني وقت النوم نوم صفة تحبها بنفسك الصفة اللي أحبها في نفسي صراحة أني الحمد لله اجتماعي أحب التعارف محبة الناس لي وهذا شيء أفتخر فيه أكثر شيء خوفك ما في شيء يعني إن شاء الله يخوفني بعد الله سبحانه وتعالى الخوف من الله فقط عز وجل إلى أي نرجس الجنوب نرجس الجنوب عنده سؤال واحد إلى أي مدينة تنتمي غيث الراشد أنا من موليد مكة لكن أنا أصلا من الباحة من منطقة الظفير في الباحة منطقة الظفير في الباحة من عيلة آل راشد آه طبعا آه إذا آه تبغوني آه أتكلم لكم عن الضفير راح أتكلم وإلين يخلص اللقاء بس اللي يستكشف عن الضفير يسأل أو يكتب ممكن على موسوعة ويبكيديا أو جوجل منطقة الضفير في الباحة وراح يستفيد أكثر من اللي راح أقوله خطوات واثقة أشكرك على الكلمات اللي كتبتيها يلوموني فيك يا سبحان برضو حبي يسلم وما عنده أي سؤال يعطيك العافية وردة قلب نفسج وردة البنفسج يعطيك العافية على الكلمات اللي كتبتيها سؤالها ما علاقتك بعامر ولي وهل العلاقة مستمرة إلى الآن إذا تبغوني أقطعها اقطعها مع عامر طبعا الحمد لله وأشكر فضله العلاقة ما زالت مستمرة معاي أنا وعامر والله يديمها إلى أن يكتب الله أجله لنا الحمد لله عامر أخ وشقيق وعزيز وصديق و... أمس كنت أكلم وطبعا عامر أحيانا أحب أنا بناك شو أنا بيني وبينه طبعا يمكن ما قد شفته هذا الشيء وقد شفته ببرنامج بيت العطار بس يعني من الناس المقربين أيضا يعني اللي سؤال ما جديدك في قناة بداية وهل سيكون لك برنامج في شهر رمضان جاوبت على هذا الشيء قبل كذا إن شاء الله إذا في جديد راح تتبلغوا من خلال القناة لحد الآن ما عندي علم السؤال الثالث الإعلام ماذا قدم لغيث وماذا أخذ ناخذ على قولت إخواننا المصريين بقمة مياه. الإعلام ماذا قدم لغيث؟ الإعلام صراحة قدم لي شيء كثير، ما أنكر هذا الشيء. أول شيء محبة الناس والله الحمد. ثاني شيء تعلمت أشياء كثير يعني وأيضا الحمد لله يعني أتمنى أن يكون هذا الشيء رسالة. الل للشيء السليم أيضا اللي هو الإعلام من خلال شاشة قناة بداية أو غيرها أخذ من غيث أخذ مني أخذ مني أكيد يعني أخذ مني مو أخذ يعني أخذ مني وقت يعني من أهلي يعني من والدتي والدي وأخواني وأخواتي وأهلي وعيال أخواني وأخواتي فا أخذهم مني صراحة يعني أنا بعيد عنهم ما مع متواصل معهم بالاتصالات وزي كذا فبرضو يعني أخذ مني الوقت إني يعني ألتقي يعني أكون بجنبهم في هذا الوقت لكن أشكر الله إنه ربي رزقني بوالدي الله يحفظهم لي ويكتب لهم العمر الطويل إن شاء الله أنا باقي هنا وف هذا المجال وهذا الشيء بدعواتهم يعني و. الحمد لله ما هم قسرين معي في كل شيء سهاري الجنان تسأل من هو قدوتك في هذه الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والدي يعني من خلال صفة عامة فهو والدي يعطي العافية ويكتب له العمر الطويل العبير العبير ما شاء الله تبارك الله ما خلت سؤال يمكن ما كتبتوكم 1 2 3 4 8 9 14 سؤال وش كاتبه في الأخير وآسفة الأسئلة اللي ما تبي تجاوب عليه اللي ما تبي تجاوب عليه لا أنا إن شاء الله قد ما أقدر أجاوب عليه كل الأسئلة يا العبير بإذن الله عشان ما حد يزعل مني أول سؤال ماذا تعني لك مكة؟ ماذا تعني لك؟ أنا قلت لك العبير عفواً ماذا تعني لك مكة المكرمة؟ مكة المكرمة مولدي منطقة والمدينة اللي تربيت فيها وفيها الأرض الحرام وأطهر بقعة على وجه الأرض قبلة المسلمين مكة المكرمة تربيت فيها نشأت في حواريها في, في يعني يعني انا ما نعرف ايش اقول لكم صراحة يعني حتى في ناس كثير بيقابلوني هنا في القاهرة بتفاجئون بيقولوا لي يعني أنت من مكة وإيش يجيبك هنا يعني القاهرة وتشتغل هنا أو تقدم برامج من هنا صحيح يعني هذا شيء مؤثر انا بعيد عن مكة بس برضه في نفس الوقت أنا الحمد لله أشكر الله أنه أنا موجود هنا بس أني بقدم الشيء المفيد والجميل بإذن الله لكم يعني إخواني اللي تابعوني على قناة بداعية مكة أتمنى أني أرجع لها وعيش فيها وربي عيالي فيها كمان إذا ربي رزقني بعيال وزوجة صالحة بإذن الله حعيش في مكة بإذن الله أتمنى منها من الله هذا الشيء هل ستشارك في زيد رصيدك إن شاء الله؟ صراحة السؤال ماني مو, مو واضح يعني إذا كان الجزء الثالث مثلا لكل حادثة حديث من خل... إذا كان متسابق طبعا لا لا يمكن أبدا لأنه لا يمكن لأنه تكون لهذه الفرصة لكن إذا شيء ثاني غير أني أكون متسابق بإذن الله هل أنت راضي عن البرامج الذي قدمتها لقناة بداية تمام الرضا أكيد أني راضي ماذا تعني لك الشهرة شيء عادي جدا صحيح يعني بلتقي بناس كثير أشكرهم يعني على يعني يعني لما بلتقون فيها بيسلمون بي يعني بحسسوني بشيء جميل يعني داخلي يعني ما أنكر هذا الشيء بس أشكر الله الحمد الله ولا عمري ولله الحمد استغلت هذا الشيء في في شيء يعني إنه الشهر استغلتها في شيء ولله الحمد اتمنى اني ما استغلا في اي حاجة انا غيث الراشد انسان طبيعي زي زي اي شخص ما هو القارئ المفضل لديك طبعا القارئ المفضل لدي يعني انا في صوت صراحة لا انسى ولن انسى دائما ما اللي هو صوت الشيخ عبد الرحمن سديس يعني دائما في الحرم المكي يعني دائما صوته أيام التراويح في رمضان من الأصوات الجميلة والرائعة وما أنكر صوت الشيخ أحمد العجمي والشيخ العفاسي والشيخ سعد الغامدي وأيضا كثير من مشايختنا يعني أصواتهم جميلة لماذا لا يوجد لك موقع خاص ولماذا لا تشارك في المنتدى إن شاء الله راح أشارككم بإذن الله لماذا لا يوجد لك موقع خاص ولا تزعلون إذا ربي أراد أنا لأني والله يعني ما أجلس أمام الإنترنت يعني الشيء الكثير فما أحب أني يعني أو ما عندي يعني الخلفيات الواسعة في اني في يعني يعني المنتديات والشيء هذا يعني مع أنه حصلت لي استضافات فاحتكم في حكم الرد فقط يعني لكن إن شاء الله إذا ربي كتب الخير رح ننشئ موقع ولا تزعلون وأنتوا أول المدعوين في هذا الموقع وأكيد أرحب فيكم أخواني وأخواتي ماذا استفاد غيث من بيت العطار استفدت الشيء الكثير يعني ذكرت هذا الشيء في الأول السؤال الثمانية نريد موقف حصل لك بعد الشهرة محرج محزن ومضحك اللي يخطرني ولا ما يخطرني اللي يخطرني والله صراحة ما افتكر يعني موقف محرج ممكن مر علي موقف محرج بس والله ما اذكره حاليا لو افتكرت من خلال اللقاء راح اذكر لكم اياه ومحزن ومضحك مضحك افتكر موقف زمان يعني, يعني اول بدايات ما رجعت من بعد بيت العبطال جلست فترة هنا قدمت بعض البرامج ورجعت عالسعودية فافتكر كنت راكب مع أخوي في السيارة وماشيهم في الشارع يعني في مكة في أحد الطرقات فتعدينا السيارة فيها عائلة وفجأة هذه السيارة جات يعني دعس شوي وجاء جنبنا في, في سيارتنا وأنا راكب فشفت ناس يأشرون في السيارة فالعيال الصغار وكذا ويأشرون وأبوهم الله يعطيهم يعطي العافية ويخلي لهم إن شاء الله صار زي اللي أشهر يقول لي يجنب زي اللي بيسلم أو شيء فأنا وقتها لبخت وما فهمت الموضوع فصرت أقول لأخوي ادعس ادعس يعني انحاش يعني امش يقول ليش فيه قلت له روح ادعس بعدين أقول لك فما أفتكر يعني وقتها دعس مشينا بالسيارة دعسنا وتعدينهم فبعدين صرت أضحك على نفسي يعني صرت أقول يعني الناس يعني كانوا يسلمون أنا ليش قلت لك يعني امش و لا تخليهم يجون جنبنا ف يعني صرت أضحك على نفسي بعدين قلت ليش يعني يعني الناس حبتك وكانت يعني ممكن تبتسلم عليك يعني هذا وهم في الطريق العام يعني وطلبوا منك هذا الشيء ليه يعني رفضت فجلست أضحك على نفسي يعني والله العظيم ومن بعدها اني تعلمت شيء يعني انه ناس كثير يعني أشكرهم التقيت فيهم من السعودية من ليبيا من مصر من كل مكان التقيت فيهم في السعودية وأيضا هنا في القاهرة ومن ال من الأردن ومن الشرقية ومن مناطق كثير ومن الكويت ومن الكويت فالتقوا في هنا في القاهرة وهذا شيء يعني ما كنت أتوقع صراحة لكن هذا شيء برضو يشعرني بالسعادة وما أنكر هذا الشيء دايم أسمع أكثر الاتصالات اللي في برنامجك يقولون نريد رقمك هل تتضايق من هذا وهل أنت الآن متواصل معهم صراحة لا أنا ما أتضايق من هذا الشيء أبدا لكن الإخوان في الكنترول أحيانا دائما يكونون مشغولين بصورة صوره رهيبه انتم ما تتخيلوها وهذا كله عشان يقدموا لكم هذه هذا البرنامج يعني الاخوان في الكنترول قد ما يقدرون يحاولون اذا في امكانية ممكن ما في امكانيه ما حيلحقوا علي انهم يسووا هذا الشيء بس انا ما حطايق ماذا يعني لك ابو عبد الكريم ابو عبد الكريم ام ابو عبد الكريم أخ صديق رفيق أب شخص حنون جدا أعتبره صراحة يعني أبي أبوي الثاني يعني ماذا يعني لك محمد الصبحان أخ مو أخ يعني أخ يا محمد يعني محمد أخوي صراحة يعني ما أقول هذا الشيء عشان أو تقولون غيثي جامل عشان موقع محمد أو منتدى محمد يعني ما أنكر لكم زمان أيام بيت العطار ما كنت أعرف محمد المعرفة اللي هي بس اللي يعيش مع محمد وعشر محمد يعرف محمد صح يفتخر بمعرفة هذا الشخص صراحة يعني ما أقول هذا من خلال الموقع لكن أقول لكم هذا الشيء بصراحة هل في بيت العطار شخصيات المتسابقين على الهواء وبعد الهواء نفسها صراحة سؤال محرج ممكن اتفادها هل زرت مدينة بريده طبعا مو اتفادها عشان مثلا اقول لا في ناس كذا وناس كذا بس اكيد مشاهدين ناس اذكياء جدا وبيشاهدون ويعرفون هذا الشي من خلال أه الشاشة أه هل زرت مدينة بريده مدينة بريدة والله ونعم فيها ونعم فهل في القصيم كلها وأهل بريدة وأهل نازة والرس والمناطق هذه كلها. طبعا أقرب في سؤال جاني قبل فترة اللي هو أقرب الأشخاص لك اللي هو ذكرت أخوي محمد القاسم أخوي محمد من منطقة بريدة من القصيم وهذا فخر لي صراحة وأتمنى زيارة هذه المنطقة مع أني ما قد زرتها بس إن شاء الله راح أزورها ما هو أقرب شخص من بيت العطار إليك حتى الآن طبعا باستثناء أخوي محمد الصبحان اللي هو أخوي إسلام عبد الرحمن من مصر أخوي بالإسلام يعني من الناس المقربين جدا يعني من الناس اللي أنا دائما متواصل معاهم أصفى على طالع يعطيك العافية لا تأسفين ولا أي شيء ملاك الروح تسأل ملاك الروح طبعا هذه المشاركة رقم 19 ملاك الروح تقول ما هي حكمتك في الحياة حكمتي في الحياة صراحة الحياة حكم كثيرة يعني الحياة حكم كثيرة بس ما أعرف إيش أذكر لكم حاليا بس من أحد الحكم الجميلة اللي هي من راقب الناس ما تهمن وأيضا الصبر مفتاح الفرج ما هو غيث الراشد في نظرك هو غيث الراشد في نظركم هو هو غيث هو هو الحمد لله وإني الحمد لله أشكر الله يعني أنه الحمد لله غيث زي ما هو والحمد لله متواصل بجميع زملائي وأصدقائي اللي كانوا معايا من قبل التحق بالإعلام أصلاً وما زالوا متواصلين معايا حتى الآن حتى بعد ما التحقت بالإعلام وأيضاً إخواني اللي أنا أعرفهم من خلال الإعلام ما زلت متواصل معاهم هل أنت من الناس الذين يؤيد الجلوس على النت وقتاً طويلاً سؤال جميل أنا والله العظيم يعني لو لكم أنتو لو لأسئلتكم أنا من الناس اللي ما أقعد على الانترنت كثير أنا من الناس اللي أفتح الانترنت أستقبل رسائل في أشياء معينة أستقبلها أراسل أراسل واستقبل رسائل مواضيع مهمة حاب أستفسر عنها أشوف عنها هذا الشيء بعدين ما أطول على الإنترنت طبعا أشكريك ملاك الروح على هذه الأسئلة ينابيع الأمل سؤالي للنجم أنت النجمة أختي ينابيع وأنتم كلكم نجوم من هو المنشد المفضل والمنشود المحبوبة لديك طبعا المنشد المفضل طبعا في منشدين كثير بسمع لهم يعني منشدين ما بحدد شخص معين ولا عندي شيء معين يعني كل منشد طبعا يتميز بعنشودة أو بعده أنشيد طبعا ما تكون حلوة صراحة إلا من أداءه هو طبعا في أبو عبد الملك أبو علي سمير البشيري يعني لو بذكر لكم منشدين كثير صراحة الانشودة المحبوبة لديك دقيقة عشان أعطيكم بيت كذا أخذنا، شربنا موية شوي آه، الأنشودة آه، طبعا نقوله بالعافية الأنشودة آه، المحبوبة آه، لديك أنشودة قديمة جدا جدا يعني لو تفتكروها اللي أنشودة خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صمت لم ينطقي يعني هذه من الاناشيد الجميلة اللي كنت استمع لها زمان وانشودة زلزل زلزل جنود الفداء عرش الباطل دمر وزلزل يعني لو تفتكروها هذه الاناشيد يعني من الاناشيد يعني من هذي في هذه التواريخ يعني اناشيد كانت جميلة جدا جدا جدا طبعا الإخلاص في دمي الإخلاص في دمي طبعا أسئلتها السؤال الأول هل تتواجد في منتدى الصبحان حتى مرورا إذا كانت الإجابة لا فلماذا لا تتواجد صراحة ما في شيء يمنعني أني أنا تواجد في منتدى أخوي محمد في أي وقت أنا ممكن أكون متواجد في هذا المنتدى لكن أنا ذكرت لكم أني أنا ما أجلس على الإنترنت كثير لكن أبشروا بعزكم ولا تزعلون موقف محرج وآخر طريف هذا السؤال طبعا ذكرت موقف طريف في موقف كثير طريفة بس ما تخطرني والله صراحة حاليا موقف محرج موقف محرج والله ما أذكر موقف محرج ممكن مر علي موقف محرج لكن لو افتكرت ممكن لو أكتب لكم يا كتاب الموقع اللي أو المنتدى منتدى أخوي صقر الفلا بعدين إذا ما ذكرته حاليا بما أنك من سكان مكة هل صعت جبل النور السؤال الثالث ماذا قدم لك وجود أخي محمد الصبحان بجانبك في الغربة وماذا استفدت منه وجزاك الله خيرا صراحة السؤال الأول من سكان مكة نعم من سكان مكة هل صعدت جبل النور سؤال محرج صراحة ومو محرج عادي يعني جبل النور أنا مرة من المرات كنت صاعد الجبل أنا وأحد الزملاء وأصدقائي في مكة فحصل ظرف أو حصل لي ظرف يعني جاني اتصال يعني ونزلت فأقلت للشباب كمل وأنا حمشي ف. يعطون من العافية ما تركوني في هذا الظرف الشباب فجو معايا ونزلوا ومن بعدها يعني ما جاني يعني ما جات الفرصة يعني انه انا اصعد الجبل لكن اوعدكم اذا رحت مكة حتوجه على الجبل دايركت ماذا قدم لك وجود اخي الصبحان اخوي محمد قدم لي شيء كثير اكيد يعني اكيد بستفيد من محمد شيء الكثير يعني ما في أشياء تذكر أكيد هو بيستفيد مني وأنا بستفيد منه بتعلم منه بتعلم مني أي شخص بيتعلم من أي شخص آخر سواء في تصرفاته سواء في معلومات بيذكرها سواء في أي شيء في أي شيء يعني يكون في الكيك اللي يسويه محمد إذا سمعت عنه كتب لكم في المنتدى يعطيه العافية يعني ما شاء الله سوى كيك أول مرة كأنه خبز ثاني مرة سوى الموضوع 100 الكيكة أوكي وأنا طبعا أبو داحم يسأل ميولك الرياضي وبطاقتك الشخصية ميول الرياضي أنا أهلاوي أشجع فريق الأهلي النادي الأهلي بصفة عامة وأيضا نوادي المنطقة الغربية الوحدة والاتحاد و... يعني ونادي حراء اللي كنت ملتحق فيه في مكة إذا قد سمعت عنه بطاقة الشخصية بطاقة الشخصية غيث عبدالستار الراشد الغامدي مواليد مكة المكرمة سكان مكة المكرمة مع الشهادة الثانوية طبعا درست الجامعة المستوى أه الثاني أه هندسة المعمارية بس ما كملت من المنقرة لظروف أه يعني أه مو أه لظروف يعني كنت ملتهي في العقار وفي في الشغل الثاني يعني اللي أنا في الشغل اللي كنت فيه فهذا سبب يعني أحد الأسباب يعني بعد ما ينتهي برنامج اناشيد توب وش راح تقدم للجمهورك ان شاء الله قدم لهم المفيد واللي راح يعجبهم ه